النهي بالنسان فكر بالشيء ايه ازاي نفكر فكر حرام مش عايز اوديه بس ليه انا عندي ان اسئله تمام الامر اظن كما ان الله رد على البطولات هل النهي يرد على التحكيم نعم نعم انا شين والله يا ولدي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 ولكن مقصود معي بسه أفضل فهذا موضوع هام موضوع احنا نسنيه في أصول الفقر باب الأمر وإن نعدي فهذا باب في أصول الفقر حضرتك احنا ما ندرش في فتة خالص ما هو انت متخفوطش في فتة خالص لأنه ما انت مش موضع بس اني بحب اني الأخي بعده أفضل قواشا إيوه يعني ممكن حضرتك يعني لو تقربت عنك تزودنا كده هتقول مثلا مرة أفضل ممكن كل فترة والبيت وشقه فوق ها عايزني فوق طب كويس والوصف والله شايل ده فضل نعجه بالعين مصر عندك الارض ماضره ايه كده تتبع مشايله اخذ الصلاه اداء الزكاه ها ها ها لم امر بالبيت العتيق ونجده طالع عند العيد طواف الافاضه من اركان الحج ركن من اركان الحج من لم يطوف طواف الافاضه فلا حج له من لم يطف اه برضه كلمه واجب في حالات يسن ان يفعل ولنامر ها احضروا ده احضر دي نهي اه احضر يبقى اضط في الفاظ في الفاظ الفاظ الامر الصيغه دي تعال لازم منه لا لا الامر قول شيء ها كويس فور ضور فور لو ها شنو في كمان التحذير من الشاع التحذير من الفايل ها لا يا ابو فايل ده دفاع على ولده ها امر امر كلمه امر فهمت امر امر يا احمد سن قضر قضر قضاء قضاء قضاء يعني حكم خد ايدين الانفاض شاكر منو يا بافكم امم زو شكرا هو اسمه الاصل بتبقى حكمه الامر الاصل كل كده الاصل في الامر الوجوب هتقول لي اي دليلهم ها فليحذر الذين يطالفون عن عمره ام يتصيبهم في او يصيبهم ها عذاب الدليل فربنا بيؤذر لخالف الأرض تجيلوا فيتنا ويجيلوا ايه حد فيه حاجة ما لم تأتقر اصرفهم للوجوه ما لم تأتقر لنا تصرفهم للوجوه لأنه أشهر الخال يا ايضا الذين اعملوا اذا تلايان اذا فلا اجل مسمحه اكتبوا اكتبوا وبعدين بعد ما خلصت الايه في ايه ثانيه في امنوا بعضكم بعضا فين يؤدي الذين استمنوا اماناتهم وليتقي لرب الله الله الله ما شاء الله بارك في جميع ويلي القنينه زي ما احنا قلنا ده بالنسبه لايه الفاضل ها مفهوم ها ادو لي كده المباحث باب الامر ها ها اسئله الطلبه الامر هل نفيد التقراء يعني في في التكرار انه يمكن التكرار طب انا موجوده هل يفيد التكرار على حسب انت لا نقول الان ها هي نقول الان انت بتقول لك صلي ها صلي صله صله صله الوضوء صح يبقى انا يفيد التكرار يبقى افعل تفعل في اللغة العربية في أصل ومعه لا تفيد التكرار زاكر يقول لي لابدك زاكر فابدك دخل جال الكتاب وقعد زاكر إذا ذكر أنا مذاكرت ولا معنى ذكر بأن يقول لنهار أعلي زاكر زاكر أنا مذاكرت إذا صيد تفعل في اللغة العربية لا تفيد التكرار أم أنا ما إذا أقول لك مثلا تصلي تقول لي ده المخروب أن أنا صلي خمس صلاة تقول له لا أصف الصيغة لا تفيد التكرار وما في قراء كتيرة ها بتدل على التكرار مثالك إن ربنا فرض عن مسلمين الصلاة كم؟ خمس صلاة جبريل جيل نيبس صلى بي وصلى بي وصلى بي وصلى بي كده اخر الصلاه لا تدل على التكراه ولكن في قراءه أخرى من الشرع تدل ايه ها التكراه ثابت الصلاه مقبوله يعني نعم الصلاه مقبوله لما اقول لك صلي يبقى انت لما تصلي مره يبقى انتهى الموضوع <تصفيق> زكي تصدق وتطلع وتطلع 10 جنيه وتتصدق بيه خلاص انتهى الموضوع ولكن استبران الموضوع في قراءه ثانيه من الشرع بتقولها لك som hitt! Вас blir det enрам og verdatt av ett prer behaviour? Eller ikke? Hva en da spil ut? Det er etter og slikk i hvilken. If it clicked, adder av loadet eller soft øvær er blevet regentar. Ja man ser det en å spil ut over Follow anみ هل اظن فيه تكرار ام فيه لا دايو دايو لا في لا يفيد يفيد ولا يوجد خلاص يا شباب تشرح في نسبه ارتفاع معدل الجريمه هل يؤكد ان نساء رؤس العمل ان يعني بيؤكد ان بعض العمال لما اجي <تصفيق> والله انه يشرح حاجه فنيه بالنسبه بالنسبة للعمل الإداري في السر. العمل الإداري في مصر وفي تقول في حلال وخراج لماذا؟ العمل الإداري في مصر من خربط, خربط في دول. ولكن الموضوع مصالح ومفاسد مصالح ومفاسد يعني, يعني مثل وحدة صحية فاعشة كافة وحدة صحيه فيها كام بالله عليك وحده صحيه شيل 10 دكاتره <تصفيق> <تصفيق> لا مش 10 ب 10 يشيلوا تحفظه يشيلوا تحفظه يشيلوا تحفظه 20 دكاتره يشيلوا تحفظه ودول قاعدين لمؤتمر بتاعه الواحد 10 دكاتره وبعدين دول اتكلمنا عنهم وعن اللي انت بتشيلهم ده وجودهم اصلا قليل وجودهم كده قليل يا فرحات كذلك عندنا في العمل الإداري في مصر مثلاً مدرسة بدلاً ما هي محتاج عشر مدرسين لكما واحد عشرين فأنا رأي الشخصي العمل الإداري في مصر حكمه عشان ما تتعبش مصالح ومخاسر تبع رؤية العمل تبع رؤية رؤية العمل ومشارك عندك مجموعة عندك موازنة عندك مدرس وخلص الجدول بتاعه انت قاعد لمت ليه ادول احتياطي ما في احتياطي هيك امشي يا عم ايه اللي حاصل واحد يقول الصحرا الصحراء الصبح حي مش عارف ايه الصبح مش عارف ايه الصمت عباره عن اجير عند الحكومه ويقعد بالشئ بالشئ من الساعه كام للساعه اصلا نفسيتو ووهو الشخص اللي اصلا نفسيتو قال يكلم شفت الناس كان كان في مشكله ان كل بيقول شبابها ليه من يقول لهم؟ من يقول لهم ايه؟ مصالح؟ مه؟ صحيح؟ أسفاة صاحب الله أسفاة الآية على أحيان المسادي سأل كل مدير يقولون أربونا عز وجل من أفاة فأقدم لمرشي التالي فأنا يعني أقدم من أشاء ليه ليه ليه ليه ليه؟ يا أسفاة الآية على الساعة الله أكبر لا لا صحيح؟ أسفاة؟ أنت بدبت المنشي صحيح؟ عدة والقريمة أشوف يسوف السؤال الموجودة يا باب أش اسمعوني يا جمالك كذا <تصفيق> <تصفيق> إن اسمعكم كله يقول والله العزيزة <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> لا يسمى الأمر هذا لا يسمى الأمر هذا لا يسمى في الأمر الضبو ما لم تأتي القضينة تصرفه من وجود إلى المن السؤال المشهور هين الأمر يخيل التأكرا هين جمالك جمالك هذا القانون المنفي يوسف القانون يفيد التضخم ان يفيد فورييا هذا القانون يفيد ها فوري هذا الامر في التراكم فوري هل هو كده يا شيخ فوري كيف فوت الفورية لا اذا كان في قرينه تصرفيه الفورية على التراكم هنقول ان هو يفيد الفورية اما من ناحيه الشرع فحسب طب قول لي حاجه مثلا الذكاء مثلا في طلب النهي على التراكم وفيه وفي وفي في الفروضه احيانا نقول الفورية احيانا نقوله حسب يعني بس رحشي. بس رحشي. اهي <أنا> يا جماعه معلش انا بتكلم عن ايه ثانيه بتكلم على اصل السيقه يعني يعني, يعني عشان سؤال يعني بقول فذاكر من الفوريه طب اشرحها ثاني انت بتقول لي انت ذاكر فما تذاكرش دلوقتي واقعد عم مذاكر ده ولا خرافي خلاص ولا انت بتقول مذاكر عندك امتحان الصبح فوريه ذاكر يبقى فيلم شاكر ما خدش التوريه وما ايه اللي ادعى التوريه عن عندك امتحان صور يبقى دليل على ان صيغه ها صيغت في الاصل لا تخفي التوريه تتبان ان الكلام كلام مهم هتقول لي يعني ده يفيد في ايه قلنا لك ربنا عايز رجال ياخذ الحج اشرف المعلومات ها فمن فرغ في هنا الحجه فالعرافه ولا نشوف طبعا الحج قلت لحراك فانا ما تيس يقول لي ربنا امر بالحاجة أقول لك نعم على الثورية ام على التراحي يبعى التراح على خول ما يخالي على التراح لان الأصل في الأمر انا لا يفيك تبعرف ان الأسئلة اللي انا بسألها لدي إذا تركتها معلها ثق لما هونا يقول لي الأمر يفيد التراحي امي الثورية او لا والله انا عرفه بي يفيد التراحي طب يجري لي صاريه يمتد خرينه تاني كلام تاني طب داي فيك الفقه اه؟ الحج اعتراته ولا على الفوريه اتنى؟ اعتراته اعتراته ولا تنحمل هوله عم وضيه ربنا عز وجده هوله وشاريه هوله مغفرة المربكم وجنة عضوه السماسة وارضو عدة المتحيين عجل محد جزا من حياته اني بقى الفوريه جات من ايه؟ من ايه هل الأمر يفيد التكرار أم لا؟ هذا؟ لا يفيد هل الأمر يفيد التكرار أم لا؟ إليه بعد ما يفيد الأمر بعد الحظر ما يفيد الامر بعد الحظر اعيد الله يفتح عليك حد في بعض وصلنا الطالب اللي رجع الملعب خد لك الصوره في حاجات ربنا حظر منحها وبعد ما منحها ايه؟ ها؟ اوجب فقال سبحانه وتعالى يا ايها يبقى ايه غير مهله الصيد وانتم حظ حرم عليكم الصيد وبعدين عليه ويل حلتهم فسقط واذا حللتم يبقى نقولها جوابها ايه بقى بعد ما منع اباح او امر الامر بعد الحظر ده للوجوب ولا للند ولا لالباحه القوم راجع حشان ما تعبتش ليعودوا بالفعل إلى ما كان عليه الصيد قبل غير محي الصيد كان مباح ولا حرام ولا مكروه والمواجب فلما أمر وإذا حللتم صرت الأمر فصطروا فص واصطروا للأمر ولا لإباحة لإباحة وإذا نودي للصلاة وإذا نودي للصلاة ونسكن كذبا قررت حلق في كان كحلق في قررت مهي سيخانة بيسأل أسرع إلى ما, أسرع. ما, ما أسرع. ركز معه يعني هو بس نعيش بس أقولي الأسرع حيث نحن نتكلم في باب بعين مش كلام عام يا أسرع لما نعلم أن تفتيش الكلام عام ولكن أن ذا في موضوع خاص ايه الموضوع الخاص يا وليه الموضوع الخاص هو باب الامر باب الامر دي اترتب عليه استنباط يعني كل كلمه نايله دي كل كلمه كل كلمه نايله دي يا موضوع في السنه اي حاجه منها مش هي مكتوب ولا دين يصيغ الامر عن شيء قال سبحانه وتعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كل موضوع شاب انا واجبه يا مولاي واجب تقول واجب اقول لك اه واجب تقول ايه الدليل اقول لك في كلمه تمام في بعد الذين قبل وبعدين لما اقول لك الاصل في الامر الوجوب هتقول يعني ايه ما دام كتب وخضى ربك الا تعبدوا الا اياه في الله الواحد ايه واجب والواجب هو الفرض والفطر هو <تصفيق> كل كلمه ليها في الكلام ده في القران او في السنه فان يعني عايز اوصل الأمر هل يفيد التكرار أم لا يفيد؟ لا يفيد سيخته لا يفيد التكرار ولكن فيه قرائم تانية أسر تفيد التكرار ها؟ هل الأمر يفيد الترك أو فورية؟ يفيد الترك ولكن تقرأينا تانية بقى فيه كلام تانية لأولي بقى أشتغل. يقول ايه؟ أسلح. يا شيخ وسارع لأغفرة مربك ومجنة عضو يا عم الشيخ ما نعدون بقى فورية وترك ترك ايه وتاع ايه؟ يلا عقل الصحه موجوده دلوقتي والفضايس موجوده دلوقتي احنا بنعجن محدش ضامن نفسه وبعدين الشباب دلوقتي بيموتوا يعني الكلام الحامل ده ايه ده خاطر اللي هو ما الناس ايوه تحمل هنا انت يا وليد لو حد فاهم السؤال يقول لي لا اكيد بجد عشان انا بعيط عشان بس عشان محدش وليد ربنا يجازيك كل خير يسعدك ما باخدهاش فلو حد فهم السؤال يقول <تصفيق> يعني ما بعملش الفنش الاخراني بتاع السؤال ده ممكن بكل العفيه مش عارف <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> ولا شيء عندي فهم يعني بقول الامر التنفيذ القراني وتحكيمه طبعا على الثوريه ولا الترافي الأمر التنفيذ القراني يبقى تحكيمه العمل القائم على الوجوه واللفول الايه ولا على الثوريه ولا الترافي القراني يبرئ على الانتماء نراجع الترافي صيغه صيغه كده ولكن في امور ثانيه بتقول أنا أتكلم عن صيغة في اللغة العربية لا مشي سياق يوائل يا جماعة يا جماعة خموزة أنا أتكلم عن صيغة تبعك عن كلمة كتب عن كلمة قبر في اللغة العربية هل تفيد التراخي أم الفورية؟ تفيد طرح. إيه؟ طرح. طرح. طرح. حكيت بقى الفورية دي حكيت فيها أدلة تانية في ادله ثانيه بتقول في قراءه وفي ادله اخرى اخذناها صح يا دكتور يعني التفريقه ما بين المعنى لغه والصلاح مش معنى والصلاح الوضع اللغوي بتاع الكلمه دي العربي القديم لما حط الكلمه دي الكلمه دي تدل على الفورية ولا على التراكم ده الكلام اما بقى الكلام بقى الثاني اللي يخص الشرعيه ليه ما زال مسالتين يفيد التكرار ولا يفيد التكرار أقول لك لا يفيد التحرار في الأصل, في الأصل اللغوي ولكن بقى قرائم بقى الثانية زي مثلا أخم الصلاة اللي نعرف نعرفه في ديننا أن الصلاة مفروضة على الإنسان إلى آخر اللحظة الحياة الكلام ده جي من هل من صغط افعل؟ ولا من أمور أخرى؟ من أمور أخرى؟ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم من قرآن من الله سبحانه وتعالى من أحاديث جبرير عليه السلام كل الكلام ده أرصت؟ يعني مثلا لخصته دكتور لان احنا مثلا الاصل فيها التراخي ما لم تاتي القرينه لا ما مش كده لا حاضر اتفضل اللغه الفلسفيه بنصححه ونضيفه يعني نصححه ونضيفه ونكتب كده فعل امر ايه الطيب تقول ايه؟ اعفو اللحة اعفو اللحة دي امر اي دا؟ خلاص اه يعني دي تدل على الوجوب ودي ما تدلش على الوجوب دي ايه؟ والتفقين في اللغة اه نعم تسحروا للغوق تصحروا الغوق ها والتاني ايه هو التضيح للغوق في قائمتين القراين التاني دي بالافصل نضرب بثاني مين معاش وضعف من فعل <تصفيق> <الناس>. <تصفيق> ومن فعل سلف الافعال أن رجل إلا ما تسحر فصيامه صحيح يبدأ قرينة ولا مش قرينة إننا نمائف إننا نمائف إننا نمائف إلا صحيح ولا صحيح صحيح قول إننا نساء صلى الله في السحور يباركة يذل على عدم الهدو يبدأ قرينة تانية صحيح صحيح بنفس اللغز أعف اللحة الأصل في الأرض مانم تأتي تقرينة تصفه من الوجود إلى الناد كل القرائل يتقول إنه واجب ليه كل الأمة كانت ملتحية إلا الحريب طبعا كل الأمة كانت ملتحية صح؟ الأمة ما عرفتش حرق اللحية إلا بدخول الأجانس بدخول الفرنسيين بلاد المغرب ودخول الإنجليز مصر وكانوا الجماعة المصريين بيحرقوا أوليقوا الإنجليز يعني الخواج الإنجليزي بنمعي وبرضه هو عايز نمعي غاليه هل أحد فيهم حاجة؟ يبقى احنا اتكلمنا ايه قلنا الامر قلنا الامر بطريقه بسيطه خالص عند خلق الله عز وجل فبيحضر الذين يطالقون عن امريه فهم انفسهم فكنت ولا ارسل مع ذلك طبعا احنا ما خلصناش الصور. الصوره الصوره ديت فنه من الصوره العظيمه جدا واتمنى ان احنا يعني نخلص الاجزاء اللي فيها المره اللي فاتت سنهب الكلام فيها عشان نحكي للمتدرسين في اختي دول ايه <تصفيق> فيش قالوا في ان الذي جعل الحقيقه على القرن لم يغني من اهل الحقيقه دينه ان الذي جعل الحقيقه في عمله والسلامه والاصلاح والقام اجاع على الحقيقه على القلب بطيء متواصل واحد لجهوه بجهة من المر إن الذي جعل الحقيقة على القرن لم يظلم عن الحقيقة الجيلة كل جيل في ناس تنطق من كل جيل فيه في ناس تنطق من المر كان يقولون خليفا ابن أبي زيد خوانهم بالحق وكانوا خلطروا على مالك بهذا ابن أبي زيد الإمام من إمة المدينة راسه برناس مالك كان له حلقة في المسجد يبي ش productiv كما كان لمالك الحلقة في المسجد فيين شهر سليم هل أنت يحر that فكان المسجد ابن ابي زي. ابن ابن ابن كان من قال عنه بإنه أحسن من المالك فجمروا أحسن من المالك strategic ففي حتى أحسن من المالك قالوا آه لأن هذا كان قوالا للحل لترى تحوين وإنه غير من spark أتى ابن ذيب أما بدخل من أبي زيه و و أمره بالمعروف فنهاي عن المنكر و ده مش أي حاج المهدي ده مش رئيس دولة ولا رئيس حكوبة بتاع الدمات ده خلف خلفت الرئيس المسلمين, المسلمين, خلفت خلفت المسلمين خلفت مصر ده يسوله عزبا فيوقف يأمره بالمعروف فنهاي عن المنكر المهدي من أبي زيه يعمل معاك ده؟ لا آه. ففي كل جيل من الأجارسي في ناس قوالة بالحق يعني غير هجابة تأمر بالمعروف فتنع الملكة وخلي يكون رجل عمي وخلي يكون المتكلم ده رجل عمي رجل عمي ورجل مواصد يعني ما. يعني لا يقبه ده موت الفجأ أنه يخد بالحق يعني أنا أسكر مرة كان الشيخ عبد حليم محمود ينسل به الله يرحمه ورحمه ورحمه واسعه كان الشيخ عبد محمود ده كان صوفي ولكن كان فيه مزيح جيدة جيدة الناجل ده ان هو تعصبه لدينا لدرجة ده كان ناجل كبير وكان جديد في لا يمل أبدا وهو صاحب وكان للحكومة تعمل فيه فخر هو يحارب الحكومة اتنحناك يعني من ضمن محروسة للحكومة لما ده يقعد أزهر قال والله لو تخلي في كل بلد أزهر فجعل في كل بلد ايه أزهر كن بالحقومة تانية فينا هنا هو أي حاج بالجانب المهم جيش البن هنا في منتش البن أبا ووقف صلى العيشة والتاع فالناس ايه؟ الشيخ أبا صلى منه وقل لاشه؟ فالناس كلّي قمت ناشى ورا الشيخ أبا حليم عشان عليه ومشان تقول يوم راجل جزمني على الله بس من روادي المساجد واقف يقول يا ناس عشان عام الشيخ سبتو صلاة السنة يا ناس سبتو كان مش مش قوي طبعا كان موقف محرج مو قوي يا عم الشيخ اللي ماشينه على عم ودي راجل لا يذبح ان الشيء ان كلام ان الناس دي موجوده اللي خاصه بس بالبيت الشامي وبعدين يعرفوا بقى حد يعرف كده حد ان حرف توكيد ان اتفق ها الذي ان حرف توكيد ونصب الذي هاه هذا اسمه عصر. اسمه ديجارد اجعل الحقيقه ها اجعل الحقيقه جعل الحقيقه جعل فعل ماضي جعل الحقيقه حقيقتها القمر ده هو 3 0 4 0 2 0 2 0 لا ولا حاجه ازاي اقول لك كلمه جامعه دي بتتعمل ايه مفولين مفولين اول وتحطها في الثاني تقريبا ان خاص بتوكيد ونصب تام شبه مبتدا الخبر ماشي <تصفيق> الذي اسم موصول في بعض الاقوام بيقولوا فرق الاسم الموصول من اسم اسم الاشاره تفتكروا بانه بيشير بيشير اشاره ازه واحط عليه التنبيه واقول هذا دي طب انا التنبيه واقول ايه هذا فدي اسم الاشاره اسم الاشاره هذا وهذه وتلك وذاك خذوا ذلك كل دي بنسميها اسم الاشاره اسم موصول الذي التي اللذان اللتان الذين هؤلاء هؤلاء الذين الاشاره اولاد الاشاره الذي حرف توكيد ونصب الذي اسم موصول اسم في محل نصب في محل نصب اسم هنا har kunsker som de farger for sine trengter <asthma> men grekk å vi derde det 다른 regeringen for menstort h desse for den funket for at du spwenk der meanest nahes whenster det goss at du ikke goss når du f لم يخلي من حرف ده أهل اسم مجرور بمن وعنك كالكفرة الحقيقة ضف ماذا مجرور بكفرة لم يخلي من أهل الحقيقة جيلا مفعوذ به مفعوذ به مفعوذ طيب إن حرف توكيد ومصر تنصب المبتدأ وترفع الخبر فين الخبر لم يخلي من أهل الحقيقة جيلا هذه الجنة جميعا في محل رفع خبر ايه هنا والخبر الجزء المفيد الفائده تالله بر الايام الشهيه تعرف الخبر ازاي يا اخ هو اللي بيتم الكلام فده الطالب ها مبتدئ مجتهد ها تم الكلام ما تم الكلام يبقى الخبر فتقول لي فين الخبر يا اخ عادل ها لم يخبر الناس حقيقه الهنا لان دي يعتبر ايه دي تميم بالكلام هنا الكلام النفيها وركننا لللافوند انما جعل الحقيقه على القمن يسبق الذكر مفيش مفيش مش فاهمين في الكلام وده الشيخ في الفاليه بيعرف الخبر هو ليه ها والخبر الجزء المتمم فائده كالله بر والايادي ش ان ان اللي سيجي الحكومه العربيه طب جاء <تصفيق> لا, العرب لا, لا محل لها من الاعراب صله الموصول <تصفيق> والفعل اسم ان الذي في محل نصب اسم اسم موصول وكل حرف مستحق للبن والاصل في النبيه ان يسكن فالذي اسم موصول مبني ها <تصفيق> على في محل نصب خبر ثاني جاءت حقيقه عبد خمن جمله فعل فاعل الفعل يا ابو الفاعل هو جاءت هو حقيقه على القرن اتفقنا شباب ان اي جمله تاتي بعد اسم نذور ها لا لا حاجه لا دكتور الله برون بتحمله الله برون بجمله والايادي شاهدة الايادي اسمه اسمه خبر او ابتدى الخطيب حاجي فاهم حاجه الحقيقه ده ها حقيقه الجيله جيله الحقيقه في جيله الحقيقه في لم يغفل الحقيقه من من العتيد جيله الجيله المفروض هنا مبسوط الفتحه يا حاج انت فاضي يا حاج اتفضل بالنص زين عايز بس ايه الكلام ده يبقى شامل اه القصيده دي قصيد تشوفي قمن المعلم وفيه تذكيرا كاد المعلم ان يكون رسولا ليس يتيم من انتهى ابواه من هم الحياه وخلفه دليلا إن اليتيم هو الذي تبقى له أمّا تخلّت أو أبرّت مشهور. هذه قصيدة من عيون الشأن العربي من عيون الشأن وهذا بيت فيها وإن شاء الله نتم المرة القادمة ومحدّش لا يديد أقول لقومي هذا والسلام عليكم والسلام عليكم